إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن، وفصاله في عامين، وفصله في عامين أنشقو لي ولوالديك إلي المصير. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَك بِهِ يَأْمُونَ فَلَا تُطْعِهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَا بَيْنَهِ 118. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون 119. يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردن فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض بها الله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 إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشرك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله شخر لكم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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 هارف الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير